بسم الله الرحمن الرحيم ألف كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم قبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير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 ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون فيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور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 وَكَان ْشوه على الم إ يَبلَل وَكُم أَكُم أَخْسَنُوا عَعمللَ وَلئِن قُلتَ إكُم م بَثُونَ بِم بَعْضِ المَوْوتِ لَقولولًا النَّذينَ كَفَو لقولُولًاَّذينَ كَفَو إه إِا سِحر مُبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا أَلَا يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أدقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إن انه لا يئوس كفور ولئن اذقناه نعما بعد ضراء مسته لا يقولن ذهبت السيئات عني انه لفرح مفور الا الذين صبروا وامنوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير فلعلك تارك بعض ما يحا لك وضائق به صدرك ان يقول ان يقول لولا انزل عليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ خُلَفَاءُ بَعْشَرٍ سور مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُنادَوْنَ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 فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستغيان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله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 نُكُم كاذبين قال يا قوم ارئيتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عنده فاميت عليكم ان انزمكموها وامتم لها كاري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 وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَلَا يَنحَنِ عِنْدَهُ ابْنُهُ وَكَانَ فِي معزل وَكَانَ فِي مَأْذَنٍ يَا بُنَيَّ رَكْمَ مَاعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَا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 يا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إن أَجْرِيَ إِلَّا على الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يَغْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُزِقْكُمْ قِنْطَاءَ وَيَزِيدْكُم قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مجرمين قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنَّ أشهد الله أشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني, فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرسلتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا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 جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوَّ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَذْبَحُوا فِيهَا بِهَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ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 فَمَنْ يَنْصُرْنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٌ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ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 فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَطْني شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالَ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ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 يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربه وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصير وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَأُولَاءِ بَنَاتِيهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ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 بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أنا عَلَيْكُمْ بِحَافِظٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَنَأ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 قوم رطيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمذيا كما دعيت ثم وَلا قَذِ أَْسَلنا مُسَابِ آياتن وَسُلطانٍ مُبين إلَ فِرعَْنَ وَمَلَائِهِ فَتَّبَهُ أَمرَ فِيعََّ وَمَا أَمررُ فِيعَونَ بِرَشيد يَقُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القِيامَةِ فَأَْرَدَهُ م النَّاب وَبِسلوِردُ المَورون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 فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق قالهين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد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 وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ فَهُمْ مَلاتٌ صَرٌ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساب في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ صَنَعَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وََّ سِأَجمَعين وَكُل قُ الصّلَكَ مِن أَمب إّسُ لِمَان تَذّتُ بهِه فُ آدَك وَجَاءكَ فيِيه ب حَبُ وَمَ وَيبَضُ وَبِكْرَالمُؤّنين وَقُلِّ الَّذينَ لا يُؤِّنوا نَعملَلُوا عَ مَ كَانَةِكُم إِا وَما تَغِرُ إَّ مُن تَظِرُون وَلَِّهِ غَيْبُ السَّمواتِ وَالأَرضِ وَإلَْه يُْرجَعُ الأأَمْرُ كلُلّ فَعْبُذِهُ وَتَوَككَّ عَلَيْ وَماَا رَبُّكَ بِغافِلِ عََّ تَعمللُون